إن جعلها لكم تذكروها وتعيها أذن وعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يوم وقعت الواقعة وَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذٍ وَهِيَ وَالْمَلِكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ يَوْمَئِذٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاط حسابية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 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتْ تُرَابًا ما فَأَنسَانِي مَالِيَهْ وَمَنْ أَدْرَكَ أَلَكَ عَنِّي سُلْطَانٌ يَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ۖ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العظيم ولا يحظ على طعام المسكين